بوك تو ارواي نالجو اربع وعشرون اربع وعشرون ساما بيسم المواعيد المواعيد مي باس بللي بويندا؟ هل قد فاتك الباس للتو الحافلة؟ هل قد فاتك الباص؟ مين مي كركو ارغنت نريكسينتانو؟ لقد انتظرتك للتو نصف ساعة. لقد انتظرتك نصف ساعة. مين ود الموبايل فون ليدا؟ الا يوجد معك هاتف جوال؟ لا يوجد معك هاتف جوال. ఈసారి నుండి విధిగా ఉండండి. కున్ దఖీఖన్ ఫిల్ మర్రతి అల్ ఖాదిమ. కున్ దఖీఖన్ ఫిల్ మర్రతి అల్ ఖాదిమ. ఈసారి నుండి టాక్సీలో రండి. ఖుజ్ సయారత ఉజరా ఫిల్ మర్రతి అల్ ఖాదిమ. ఖుజ్ సయారత ఉజరా ఫిల్ మర్రతి అల్ ఖాదిమ. ఈసారి నుండి మీతో పాటుగా గొడుకు తీసుకెళ్ళండి. ఖుజ్ మఅక مظله مطر في المره القادمه خذ معك مظله مطر في المره القادمه ريبو ناكو سلو عندي غدا عندي عطله غدا عندي عطله منن ريبو كلو داما هل سنلتقي غدا هل سنلتقي غدا كشمين <تصفيق> تشاندي रेपु नेनु रालेनु युसफूनी गबन ला يناसिबनी युसफूनी गदन ला يناसिबनी ई वारान्तम रोजू मीरु मुन्दुगानी एवेना पनल पेटकुनारा हल कद खत्तत ली शय इन उतला निहायत हादा अल-उसबू हल कद खत्तत ली शय फी उतला निहायत हादा अल-उसबू ليدا، ميكو ينتقمون بيا برنينا كالسكو بالسبندا أو قد صرت متواعدا أو قد صرت متواعدا نعود ديسن لو، ما نمي بارنتن لو كالبالي أقترح أن نلتقي في عطلة نهاية الأسبوع أقترح أن نلتقي في عطلة نهاية الأسبوع مانم بيكنيك كي ولداما هل نقوم بنزهه هل نقوم بنزهه مانم سمودر تيرم كي ولداما هل نسافر الى الشاطئ هل نسافر الى الشاطئ مانم بارواتال بايكي ولداما هل نسافر الى الجبال هل نسافر الى الجبال నేను నిన్ను ఆఫీస్ నుండి తీసుకువస్తాను సآخذك من المكتب سآخذك من المكتب నేను నిన్ను ఇంటి నుండి తీసుకువస్తాను سآخذك من المنزل سآخذك من المنزل నేను నిన్ను బస్ స్టాప్ నుండి తీసుకువస్తాను سآخذك من محطة الباصات الحافلات سااخذك من محطه الباصات